بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين أيها الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما يزال كلامنا موصولا عن الحديث عن سناء الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه الكريم ولقد توقفنا في الدرس السابق عند قوله سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من نفسهم من الله الله سبحانه وتعالى هو الذي, يمن هو الذي له المن ومعنى المن يعني أن الله سبحانه وتعالى يعطيك بلا مقابل يمنحك العطاء العطاية الكثيرة فلله الفضل والمنة فالفضل من الله سبحانه وتعالى والمنة من الله سبحانه وتعالى ومن أعظم المنة ومن أعظم العطايا يعطانا الله سبحانه وتعالى أنه بعث فينا رسولا قد من الله على المؤمنين اتبعت فيهم رسولا من انفسهم يعني أن الرسول الذي بعته الله عز وجل إلينا ليس من الملائكة ولا من الجن ولا من كذا وكذا ولكنه كان منا أي كان من الإنس من أنفسنا لماذا لكي يمكن لنا الاقتداء انه لا يمكن الإنسان أن يقتدي بشخص من غير جنسه يعني ما نستطيع أن نجاري الملائكة في عبادتهم. فالملائكه عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون الملائكه لا يتناسلون لا يأكلون لا يشربون بل يسبحون الليل والنهار لا يفسرون. فالله سبحانه وتعالى منّا علينا فبعث إلينا رسولا مثلنا. بمعنى أنه بعث إلينا صلى الله بعث إلينا سبحانه وتعالى رسولا يأكل كما نأكل ويشرب كما نشرب. ويتعب كما نتعب ويمرض كما نمرض لكي يكون قدوة لنا في جميع الأحوال. جميع الأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم يكون قدوة للأمة فما من حال حال يكون عليه المسلم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة له فهذا من أعظم المينان أن بعث الله عز وجل إلينا رسولا من أنفسنا وفي الآية الأخرى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم هو الذي أي الله سبحانه وتعالى والذي بعث في الأميين رسولا منهم الأميين هم العرب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني إما 29 إما 30 بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كيعتمد اعتمد على حسب مثلاً في رؤية الهلال وفي انتهاء الشهر وما إلى ذلك ولكن هو يقول احنا كنشوف إلا شفنا له إلا في 29 ما شفناه لأننا أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب ولا نحسب معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى أخذنا في الشرائع بما نستطيع لا يكلف الله سبحانه وتعالى لا يكلف العبد بما لا يطيق لا يكلف الأمي الذي لا يقرا ولا يفهم بأن يتعلم الحساب الدقيق من اجل أن يقول لك ستطلع الشبس في كذا وستغرب في كذا وسيكون الشهر في يوم كذا بل أعطانا الله سبحانه وتعالى هذه الشريعة سمحه تكون في متناول في متناول الصغير والكبير والأمي والقارئ والأستاذ وجميع جميع مستويات الناس يعني يمكن أن يأخذ من هذا الدين السمح ومن هذه الشريعة التي ميزت باليسر وميزت بسهولة التناول وفي الآية الأخرى وهذه كلها امتنانات في الآية الأخرى يقول الله سبحانه وتعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم المعنى واحد أرسلنا فيكم رسولا منكم ان أرسل إلينا رسولا منا وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى من أنفسكم يعني ماذا يقصد من أنفسكم قال نسبا وصهرا وحسبا فالنبي صلى الله عليه وسلم له بنا علاقة نسب وعلاقة صهر وعلاقة حسب ليس في آبائه صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في آبائي من لدن ادم سفاح كلها نكاح يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في آبائه واجداده سفاح والسفاح هو الزنا يعني لم لم يذكر الزنا في آبائي وامهاتي واجداد الرسول صلى الله عليه وسلم منه الى ادم عليه الصلاه والسلام قال كلها نكاح اي كلها بالنكاح الشرعي الأجدد النبي صلى الله عليه وسلم الأجدد النبي صلى الله عليه وسلم الناس التي تتعلق بهم الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في آبائهم وأماتهم من سفاح ولكن كان ذلك كله نكاحا كما قال الله سبحانه وتعالى في, هذه في الآية التي ستلي ويقول سبحانه وتعالى وتقلبك بالساجدين يقول ابن عباس رضي الله عنه من نبي إلى نبي حتى أخرجتك نبيا تقلبك في الساجدين الساجدين الله السجود تكون للعابدين بمعنى في اجداد الله عليه وسلم كلهم كانوا عابدين كلهم كانوا صالحين وتقلبك في الساجدين يعني بمعنى من ساجد ساجد الى ساجد الى ساجد حتى خرجت الى الوجود يقول ابن عباس أي من نبي إلا نبي من نبيين إلى نبيين حتى أخرجتك نبيا يعني النبي صلى الله عليه وسلم من نبي النبي النبي حتى أخرجه الله سبحانه وتعالى نبيا يقول ابن الكلب كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم خمسمائة أم فما وجدت فيه سفاحا ولا شيئا مما كان عليه الجاهليه هذا الرجل كان نسابا يعني كان رجلا عارفا بالأنساب العربي قال حسب النبي صلى الله عليه وسلم 500 أم يعني في أبا دياله في العمامة يعني في الخؤول دياله يعني في أخواله في عمامه وفي وف شجرة دياله ما لقى شي امراه فيها هايش فيها سفاح بل هذوك الأمهات اللي تصفح في التاريخ العرب وفي أنساب العرب لم يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى مع أم فيها سفاح أو مع أب فيه فيه سفاح فما وجدت فيه إن سفاحا ولا شيئا مما كان عليه الجاهلية يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الزواج دياله الأول الزواج ديال بمن؟ شكون؟ خديجة رضي الله تعالى عنها احتهد الزواج خديجة كان في عمر النبي صلى الله عليه وسلم ديك ساعة 25 سنة وهي بنت 40. سنة، وكان ناس في الجاهلية يعرفوا عدة أنواع من الأنقح، عدة أنواع من الأنقح، ولكن هذاك النكاح اللي كان بينتهم هو نكاح الشرع، أي نكاح بصيغتين وشهودين ووليين وصداقين يعني توفرت فيه الشروط شروط ديال النكاح، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم الزواج دياله اللي كان حتى قبل أن يكون النبيا كان على شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أي علم لذي النبي عليه الصلاة والسلام. عليهم الصلاة والسلام. وقال جعفر بن محمد علم الله عجز وجل عن طاعته شوفوا واحد حديث ديال هنا. سيدنا جعفر بن, بن محمد. جعفر بن محمد هذا هو جعفر الصادق. هو أحد لأي في آلي في في آلي البيت. يعني كان من العلماء الصالحين. كان من الربانية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يعني روي عنهم الحديث الشيء الكثير. يقول علم الله عجز خلقه عن طاعته الله سبحانه وتعالى عرف بأننا نحن ما قدنش على الطاعة ذي ما قدنش على أننا نطيعه بما هو أهل له فعرفهم ذلك لكي يعلموا أنهم لا ينالون الصفوة من خدمته عرفهم ذلك يعني عرفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم ما يقدرش يوصلوا الغاية ويوصلوا الزبده والصفوة ف في الخدمة الله سبحانه وتعالى إلا بغيت تخدم الله سبحانه وتعالى يعني مكينش توصل ما هو له أهل إلا إذا دلك عليه هو اللي يعرفك هو اللي يقولك شنغل شنغلت به الله سبحانه وتعالى لأن كثير من الناس مثلا الى الله ولكن يسقرون الى الله بمعنى يسقرون إلى الله بغير ما شرع يسقرون الى الله بعباداتي الأصنام إلى سؤلتهم علش كتب دوا قالوا هو ملكي يقربون الله ما نعبدهم إلا الا ليقربونا الى الله جل فهما اللي غادي يقربونا الله سبحانه وتعالى إذن فهذا هذا غلط يعني لا نتقرب الى الله بغير ما شرعه الله ولهذا الله سبحانه وتعالى بعث الينا رسلا باش يعلمونا كيف نتقرب الى الله وختمهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم باش نعرفنا الطريقة قال فاقام بينه وبينهم مخلوقا من جنسهم الله سبحانه وتعالى رب اننا عاجزين وصفت لنا واحد منا واحد من ألف سنة من جنس ديالنا حنايا في الصورة حلنا في الصورة شوفة لأيبارا ديال ديال الأعفور الصديق حماس الله تعالى عليه أيبارها دقيقة يكفى بعت إليه مخلوقا من جنسهم في الصورة أما في المقدار فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يواسه أحد ولا يقارب أحد مقداره صلى الله عليه وسلم عظيم شرفه صلى الله عليه وسلم كبير مكانته صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى اعظم ولهذا يقول العلماء محمد بشر لا كالبشري بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر ولكن ماشي بحال بشر تفاق متميز بل هو كالياقوت بين الحجر اليقوت نوع من الحجر ولكنه حجر كريم ولكن حجر نفيس هو يقوتي يساوي الملايين الدراهم بينما بينما الاحجار الاخرى يعني الآن لا تسوي شيئا يعني هو من جنسها ولكن تفوق عنها بكثير كما قال البصير رحمه الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مبلغ العلم فيه إذا بغيت التعرف على الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ العلم فيه أنه بشر احنا كنعرف بأنه بشر ولكن قال لك هذا البشر هذا هو خير خلق الله كلهم يا خير الناس اجمعين. على كان خير الناس اجمعين؟ لأن الله سبحانه وتعالى اصطفاه والله سبحانه وتعالى اختاره وشتبه وأرسل رسولا إلينا. ألبسه من نعته الرأفص والرحمة. هو في الصورة أبحلنا، ولكن مقدار يلو عظيم كبير جدا. قال ألبسه من نعته الرأفص والرحمة. في في فينا, فينا هو يعني. الرأف والرحمة من نعوت من نعوت الله سبحانه وتعالى أي من صفات لا يعزه الرحمن الرحيم من اسم أي من اسم أي الله سبحانه وتعالى ولكن هاد هاد نعت الله سبحانه وتعالى هاد الوصف سبحانه وتعالى ألبسه محمد صلى الله عليه وسلم فوصفه بأنه رؤوف رحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إذن فألبزه من نعته الرأفة والرحمة يعني الرأفة والرحمة منين من الله سبحانه وتعالى وطهل من أطهل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوصفه بأنه الرؤوف الرحيم وأخرجه إلى الخلق سفيرا صادقا الله سبحانه وتعالى صفت لنا محمد صلى الله عليه وسلم السفير الصادق، يعني السفير اللي ما يمكنش اكذب ولم يمكنش يبلغ لك شي حاجة لم يشي هيادك هي هو سفير صادقون السفير هو المبعوث شو واحد لكتصفت باش يبلغ شيء امانع ولا يجيب شيء امانع هذا هو السفير تصفته الى قوم الآخرين الى امتين اخرى الله سبحانه وتعالى صفت لنا السفير ذي اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم ووصفه بانه الصادق بانه صادق النبي صلى الله عليه وسلم لم يوثر عليه الكذب. بل قريش اللي كذبته يقولون إنه الصادق الأمين ماذا تعرفوا على هذه السيدة دا. يقول إنه الصادق الصادق الأمين فالنبي صلى الله عليه وسلم صادق أمين مبلغ ثلاثة دل أركان أركان الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة الصادق هذا معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيعة وبعد البيعة الأمين إنه لا يخون في الخيانة لا قبل البيعتة ولا بعد البيعتة المبلغ من اللي جاءت البيعتة وجاء الوحي وجاء القآن وجاءت السنة زد هذا الرقم الثالث اللي هو المبلغ فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما أوحى الله عز وجل به إليه من غير أن ينقص منه نقص من الولو يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغ تالي ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ وأشهد الصحابة على هذا التبلغ ف. فحشت الوداء قال نبي صلى الله عليه الصحابة ألا هل بلغت قالوا بلا يا رسول الله بلغت نشهد أنك قد بلغت وأديت الأمان ونصحت الأمة فقال نبي صلى الله عليه الصلاة ورفع يصبعه إلى السماء كذا اللهم, اللهم فشهد اللهم فشهد فأقام الشهادة على الناس بأنه قد بلغ إليهم وما كتمشئا مما أوحى الله عز وجل به إليه وأخرجه إلى الخلق سفيرا صادقا وجعل طاعته طاعته يعني اعتبر طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم هي الطاعه لله عز وجل في قوله سبحانه من يطيع الرسول فقد عبد الله من يطيع الرسول فقد عبد الله لانه بعض الناس من المنافقين ما كيبغيووش يطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول لي حتى ينزل علينا الوحي هذاك الشيء اللي لنا من عندك ما غاديش نطبقوه تجيب لنا القران وعاد ديك الساعه نتبعوا ربي الله يهديكم الرحمن و يطيع الرسول فقد ادى الله لان هذا الرسول لا ينطق عن الهوى هذا الرسول ما كاين من تلقائيه نفسه راه القران اللي كينز وحي والحديث اللي كينطق به وحي والافعال اللي كيديرها كي النبي صلى الله عليه وسلم وحي فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي الا وحي, وحي يها اللي كيفرز بين كتابه والسنه ربك ما الوحي روح هو الكتاب والسنه بجوج ماشي الكتاب شو القران بوحده الكتاب القران وحي والسنة وحي ومن اطاع وحي السنة فكانما اطاع وحي القران لا فرق لا فرق بينهم لا فرق بينهم الا ان القران الكريم هو الوحي النظري يعني الوحي اللي جات فيه الاوامر الله سبحانه وتعالى والنوائب الله سبحانه وتعالى هكذا يعني كلمات بينما الوحي النبوي هو الوحي التطبيقي الوحي العملي الوحي المجسد في الاقوال والافعال بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل تصرف، هذا يدل على انه ياتي اول القران يعني كي يشرح كي يشرح القران الكريم بهذاك الفعل يشرح القران الكريم بالاقوال صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا فجاء على طاعته وطاعته وموافقته وموافقته يعني اللي وفق الرسول صلى الله عليه الله وسلم بل اللي بيع النبي صلى الله عليه وسلم لا بيع من الله سبحانه وتعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديه يعني أن أنك عندما تبيع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام فقد باعت من؟ فقد باعت الله سبحانه وتعالى وإذا باعت أمير المؤمنين فقد باعت من؟ باعت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه خليفته لأن السلطان دل الله في أرض شوف واحد الربط الرب ديال باعة الرب بين الله سبحانه وتعالى وعباده بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم وبين العباد ومحمد صلى الله عليه وسلم بواسطة أمراء المسلمين تباية أمير المؤمنين وبا وبا ومبايعة أمير المؤمنين هي مبايعة من الرسول صلى الله عليه وسلم ومبيعة الرسول هي هي مبايعة من في النهاية هي هي مبايعة لله سبحانه وتعالى يعني في النهاية طاعس لله سبحانه وتعالى أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من طاعني فقد طاع الله ومن طاع أميري فقد طاعني ومن عصى أميري فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى الله سبحانه وتعالى يعني هذا هاد الترابط يعني دقيق جدا وينبغي أن لا نغفل عنه وجعل طاعته وطاعته وموافقته وموافقته فقالت تعالى من يطيع الرسول فقد طاع الله قال سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين من أبلغ ما موضح به النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية من أبلغ ما موضح به النبي صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هذه الآية جت في واحد صورة اسمية صورة الأنبياء ومذكرة في صورة الأنبياء مجموعة من الأنبياء منهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام منهم إسحاق عليه الصلاة والسلام منهم لوط عليه الصلاة والسلام داود عليه الصلاة والسلام سليمان عليه الصلاة والسلام أيوب عليه الصلاة والسلام دُلْكيفر عليه يعني ان judging الوضوط د清さ où установ慄urat 비밀 عليه is our trainer رes articulatory عليه qufnuhouse επ didek AchSoM hope connected to those紀 be project Yadiel al-NuhMarieouch 이왹 is our火olocate Sahara. fond of sometimes ff each Gustaf Allah rs fruidhi Bey.awiembre ein heur hid rowaniyy Zone لهم a ra come filewith من اللي جاء ذيك الرسول صلى الله عليه وسلم في نهايه الصوره قال وما ارسلناك إلى رحمه للعالمين لم يذكرها لك امتي محمد صلى الله عليه وسلم لان الله سبحانه وتعالى وعد هذه الامه اعطى الوعد لهذه الامه انه ما يهلكهاش بسبب هذه الرحمه بسبب محمد صلى الله عليه وسلم وما كان الله ليعذبهم وان فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ما دام الأمة كانت الله سبحانه وتعالى كانت الله سخطف الله الله صلى الله يعذبها ما دام هي أمة محمد صلى الله عليه وعلى, وعلي آله وسلم الله سبحانه وتعالى ما يعذبها بمعنى ما يعذبها واحد العذاب يقول العلماء عذاب الاستئصال كالغرقيلي قوم نوح والغرقيلي في العون الذي سبع علي موسى عليه صل والسلام وغير ذلك من النوع إلى والصيحة وغير ذلك الذي ال الل الله عز وجل هذه الأمة الله سبحانه وتعالى لا طوفى بها بسبب هذه الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال العلماء رحمة للعالمين منهم من, من قال الجن والنس لأنهم العالمين بمعنى المذكر العاقل هذه الصيغة جمع المذكر العاقل ومنهم من يقول العالمين هم كل ما سوى الله فنبي صلى الله عليه وسلم رحمة للبشر رحمة للجن رحمة للمخلوقات كلها ارحمل اليوم كله من اللي بعث الله عز وجل فهو رحمل لهذه الارض التي نحن عليها ارحمل للبهيمه اذا كترجع مثلا للحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والمواقف الرسول صلى الله عليه وسلم تجاه البهائم غادي تشوف الشفقه والرحمه بهذه البهائم بهذه المخلوقات غادي تشوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم يرحم هذه البهائم وكيحن عليها ويامر بالرحمه بها والرافه بهذه بهذه البهائم ك النبي صلى الله عليه وسلم كيعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم أمانة تقول كلها صالحة كلها صالحة يعني لا تعذيبها كلها صالحة إذا بغيت تأكل هذه البهيمة هذه يعني كلها بطريقة المشروعة وركبها صالحة وكلها صالحة أما أن تتعبها وأن تدئبها ولا تعطيها طعامها وشرابها ومع ذلك أن تتعبها في الصباح والمساء هذا لا يجوز لا يليق النبي صلى الله عليه وسلم من يلقى واحد جملة واحد جملة التقع عليه جانبها بطنه يعني البطن دياله هاكذا لاسك من شدة الجوع قلنا بس الاسلام شكونا مول هذا الابعير هذا فقال صاحبه أنا يا رسول الله باعير ديالي قال لنا بس الاسلام علشه فقد شكا شكاك إلي أنك تدئبه وتجيعه يعني كتعدبه وتجوعه ما ما يأكل ومع ذلك كي تسجيبه يعني كيسجيبه في البير أنه يجر له كي يجر الدلو تدئيبه وتجيعه كي تخدمه أكثر من الطاقة دياله وما كتعطيه ما يأكل فكذلك المرأة التي دخلت النار في هيرتي حضر المرأة قال لك نبي سعطيه محضر المرأة تخلط النار بالسبب ديال الهيرة واحد الهيرة حبساتها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تكون من خشاش الأرض ما هي هذه ولا ما هي ر ارحمه بالبهائم وذكرنا بثلاثه رجلا ممن كان قبلنا سقى كلب فغفر الله له سقى كلب فغفر الله له بمعنى من رحم هذه البهيمه الله سبحانه وتعالى رحمه الاكيد هذا يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا رحمه للعالمين اي للمكلفين كالانس والجن وغير المكلفين كالبهائم بهائمي والاحجاري والاشجاري والبيئه كلها يعني والمخلوقات كلها فلو في الحقيقة فلو طبقنا شرع الله سبحانه وتعالى تجاه البيئه لكانت البيئه بخير وعلى خير بمعنى لو اتقينا الله وامتثلنا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعامل مع البيئه لكان لكنا نحن ايضا رحمه على البيئه نحن زي ما بنقول لنا العذب عليه على البيئه في استنزافها واستهلاكها ويفسادها و... والله سبحانه وتعالى الله لا تفسدوا في الارض بعد إصلاحها ولكننا فعلا إحنا متبين التعليم للقرآن الكريم والتعاليم للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا كنا رحمة على البيئة وعلى العالم كله كما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم رحمة على العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يقول علماء هذا الرحم فين كتج فين كتج هذا الرحم هذا صلى الله عليه وسلم في الكتبان، في الكتب ظهر لك هذا الرحمة. قالوا كيف جاء هذا الرحمة؟ في العقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم، العقيدة اللي جاب النبي صلى الله عليه وسلم هي عقيدة الرحمة، هي عقيدة عبادة إله واحد. أيوم أفضل وش تعبد إله واحد ولا تعبدوا إلآه متعددين، متشاكيسيين، ها؟ إله واحد. فمن عبد إلهيني غير قاعد في الحيرة، ويقاعد في الشقة، ويقاعد في التعب. الله سبحانه وتعالى ضرب مثلا في القرآن الكريم شخص اللي كان مثلا خاص بوحد آخر. مع الشخص الذي كان مشتركا فيه ناس فيه شركاء تفرق بينه ولقد ضرب الله سبحانه وتعالى يقول نعم <زم> ضرب <لم> <صفيق> <تصفيق> <تصفيق> الله مثلا نعم ضرب الله مثلا ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجل سلمان لرجل هل يستويان مثلا هل يستويان يعني الرجل خاص بواحد ورج في في شركاء متشاكسون في شركاء مت... شركاء متنازعون شركاء يتنازعونه وش بحال بحال فهذه العقيدة لج لج الرسول صلى الله عليه وسلم عقيدة رحمة تريح الإنسان عندما يكون قلب الإنسان مطمئنا عندما يكون الإنسان بخير وعلى خير فإنه عندما يكون ممتنًا لله عز وجل فإنه يحس بهذه الرحمة فعلا يحس برحمة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يكون قلبه فارغا من هذه العقيده فارغا من هذا الايمان فإنه يحس بالشقاء ولا شك كما قال الله سبحانه وتعالى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعما والعياذ بالله العباده لجبه النبي صلى الله عليه وسلم رحمه حنا دابا نتقلب بين صلاة وصيام وزكاة وحج وكنلقى واحد الرحى في هذه العبادات في هذا التقلب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 الناس فيها هذا أدلك يعرف هذه أدنى أما المسكين اللي مازل ما دخل شيء للجمع اللي على برا يعني في السوق ما عارف شنو ما هذا الرحمه للرسول صلى الله عليه وسلم يعني المعاملة اللي جب لينا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في المعاملات اللي جب رحمة حيث وضع الرسول صلى الله عليه وسلم الحدود بين ما بين ماذا بين أعراض الناس وأدمائهم وأموالهم لو كان الناس متوقفون عند هذه الحدود لاعيشنا في أمن وأمان واستقرار وكنا في رحمة فعلا في لو كان الناس مثلا تركوا السرقة التي حرمها الله سبحانه وتعالى وتركوا الربا التي حرمها الله سبحانه وتعالى وتركوا الزنا وتركوا الفوحي وليس Seriously هنا ظهرت أمينها في ويعيش inflammatory لا يعلم قدرها وفضلها إلا الله سبحانه وتعالى إذن مظاهر هذه الرحمة كتشرح في الحياة كلها كتشرح في الحياة كلها غركت السنه السنة النبي صلى الله عليه وسلم كيفش عرب الرحمه؟ خلف السنه الرسول صلى الله عليه وسلم شويه كيفش عربيش؟ كيفش عربي العذاب؟ كت في العذاب شوي كتخرج شوي كت القرصك في العذاب كت كت كت قت قت قت قت قت قت قت قت قت قت قت الله عليه بالتزام سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر محمد بن طاهر المعروف بابن مفوز الشاطبي المعافري قال زين الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم بزينة الرحمة فكان كونه رحمة وجميع شمائله وصفاته رحمة على الخلق فما نصابه شيء من رحمته فهو الناجي في الدارين من كل مكروه والواصل فيه مائل كل محبوب علا سر أن الله تعالى يقول وما ارسلناك الا رحمه للعالمين فكانت حياته رحمه وما ماته رحمه يقول هذا العالم ابن مفوز يقول زين الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم بالرحمه بمعنى زعما واحد واحد تشبيه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني انسان هكذا سوي فاذا به البس حلة من الرحمه حلال لبسيه بحال الا لبس لي واحد واحد جميله زينة من من الرحمة هذا هذا الرحمة فين كتج لقد فكان كونه رحمة يعني الوجود دياله رحمة وجميع شمائله وصفاته رحمة صفة الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة على الخير فمن منها فهو الناجي في الدار ينمن كل ماكره اللي شيء حاجة من هذا الرحمة شيء بركة من هذا الرحمة الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك باتباع سنته صلى الله عليه وسلم واجتناب منها عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكثرة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم لتبتع بهد بهاد الصفات هذه رنا له حظه الوافر من رحمة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحب نص نصاب زيره والواصل فيهم إلى كل محبوب لاتبع الرسول صلى الله عليه وسلم غير يصل إلى كل محبوب ل Elohim لين النحبوبة للإنسان الإنسان يحب أن يغفر الله له ولا طريق إلا ماذا إلا اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم قول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ويغفر لكم زنوبكم تريد محبب الله عز وجل فعليك باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم اغترف من فضل رحمة الرسول صلى الله عليه وعلى ع وسلم. تريد الجنة؟ بغيت الجنة؟ السبيل إليه الطريق إلى الجنة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كما كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى كل الناس الجنة إلا قال يا رسول الله ومن يأبى؟ شكون هذا اللي شكون هذا قال من طاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى اللي الرسول صلى الله عليه وسلم اللي الرسول صلى الله عليه وسلم الطريق قل لي عصى الرسول صلى الله عليه الصلاة وخالف الأمر ضمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن فيه محبط الرسول صلى الله عليه وسلم والسلام رأى آدم أخذي يشوف الجنة لأنه لم يأتها من بابها بيوتا من أبوابها وباب الجنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فكانت حياته رحمة ومماته رحمة يعني الحياة صلى الله عليه وسلم كانت رحمة ومماته رحمة يعني كانت حياته رحمة بماذا؟ بوجوده بتعليمه بتسكيته للناس بتعليمهم دين الله سبحانه وتعالى بنزول الوحي عليه من أجل أن يعني يبين للناس أمور دينه فكانت حياته رحمة وكانت تحركه صلى الله عليه وسلم بين أصحابه رحمة وكانت غزواته صلى الله عليه وسلم من أجل توسيع دائرة الإسلام رحمة وكانت وفوده وبعوته صلى الله عليه وسلم رحمة يعني كل ما كل حركة من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وهي وهي رحمة وكانت مماته كذلك رحمة لأنه صلى الله عليه وسلم يقول أنا فراطكم على الحوض. أنا تسنىكم أنا على الحوض. بمعنى أنا Guys, قبلكم. أنتم متابعون للنبي صلى الله عليه وسلم. شكون شكراً قبلنا في الجنة إن شاء الله. شكون شكراً قبلنا على الحوض. في عرصات القيامة? سقبلنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلنكن على أحسن حال بشيء يجب قبلنا الرسول صلى الله عليه وسلم يفرح بنا كما يفرح, كما يفرح الـ الـ الـ الـ الـ الـ الإنسان بغائبين طال انتظاره كما كتفرح بواحد السيد غاب عليك وطال انتظاره شحال حال انت, انت كتتسنى شحال حال انت كتقلب على هذاك السيد يجي كيف تكون بالفرح واحد بالفرح الفرح عارم جدا فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بأمته عندما ترد عليه الحوض يوم القيامة فرحا عظيما فرحا عظيما الرزقنا وياكم واحد الشربة من حوض الرسول صلى الله عليه وسلم لا نضمق بعدها أبداً لا نضمق بعدها أبداً كما قال عليه الصلاة والسلام حياتي خير لكم وموتي خير لكم حياتي خير لكم بوجودي بين ظهرانيكم ومماتي خير لكم لأنني فرط لكم على الحوض وكما قال عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله رحمة بأمة قبلنا بיהا قبلها فجعله لها فرطا وسلفاً سبحانه <تصفحة> وتعالى إلا بغاء الخير بشيء وما كي النبي ديالها هو اللول بش يكون السلف ديالها والفرض ديالها بش يكون هو اللي غايت سنها فعرصات القيامة وإلا بغاء بها الشر كي قبل النبي ديالها بمعنى يرسل عليها الصيحة ويرسل عليها الرجفة ويغرقها ويبقى النبي عالتاني مسكيني بدأ الدعوة من جديد بدأ الدعوة من جديد كما قال سيدنا النحو عليه الصلاة والسلام الأبيت فيها قومي حالي ألف سنة لله خمسين عاماً يعني تسعمية وخمسين سنة هو يدعوهم لما أي سمينهم قال إن ربي أني مغلوب فانتصر فأذهب الله أمته وأغرقهم وجعلنا ذريتهم والباقي وبقى سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام وبدأ عودت عمران جديد وبدأ البشريه جديدة بواسطة ابناء ديال سيدنا عليه الصلاة والسلام وبدأ الدعوة من جديد إذن هذا مشكلة, مشكلة بالنسبة لهذا القوم مش مشكلة بالنسبة لهذا القوم هنا هم أهلكوا بسبب عنادهم أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقد ما نبيها محمد صلى الله عليه وسلم قبلها وهو فرطها ورزئت فيه يعني رزئت فيه بما أصيبت بموت النبي صلى الله عليه وسلم ومن رزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم فأجره عند الله عظيم فأجره عند الله فأجره عند الله عظيم وقال السمرقندي رحمة للعالمين. غادي نرجع على هذا شاء الله في الصغرة. وقال سبرق ذي رحمة للعالمين يعني الجن والإنس. وقيل لجميع الخلق للمؤمن رحمة بالهداية وللمنافق رحمة بالأمان من القتل ورحمة للكافر بتأخير العذاب. هذا هذه الرحمة استفز منها ناس كلهم. استفز منها المؤمن برحمته في الدنيا والآخرة واستفد منها المنافق برحمته في الدنيا بمعنى انه آمن من القتل و منها الكافر بتاخير عذابه يعني الكفر, الكفر اليوم في الدنيا مخاطبون بشريعه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مطالبون بان يكونوا مسلمين وما عذاب الله سبحانه وتعالى لم يهلكهم كقوم عاد وقوم تمود وقوم موسى وقوم, وقوم نوح وقوم الى اخر لم يهلكهم لماذا اخر عنهم العذاب بسبب رحمه محمد صلى الله عليه وسلم والمنافق المنافق هو الكافر لانه يظهر خلاف ما يبطن في قلبه كفر ولكن في لسان ديالو اسلام يقول لا اله الا الله بلسان ديالو لانه خاف من, من كذا ومن كذا ومن كذا فكان كي عشر مع المسلمين ويستفد من المعاشره ديالهم ويستفد من الجلوس من الجلوس معهم ويستفد من التزاوج معهم يتزوج منهم ويتزوجون منه يستفد من الصفر معهم يستفد من تقسيم الغنائم معهم إذن واحد منهم في الظاهر وهو واحد من المسلمين ولكن في الحقيقة هو كافر لأنه يظهر خلاف ما يبطن يظهر خلاف ما يبطن ولهذا الله سبحانه وتعالى شبه هذا الاستفادة استفادة الكافر استفادة المنافق من الإسلام شبه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم باستفادة الرجل الذي يمشي في ضوء البرق. شي واحد كيتمش رضوء البرق واش كيستفد شي حاجة ولا ما كيستفدوه كيستفد شي واحد شوي يعني عندما يبرق عليه البرق عندما يضرب يضرب عليه البق كتبنلو الأرض بحال لا إلا العط عليه الشمس كيشوف كل شي ولكن سرعان ما تعود الأرض أو ما تعود الظلمة أحلى ما كانت يعني كترجع الظلمة أكثر من ذي قبل واش تفدو لما استفدو واحد شويه جدا كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا كلما اضاء لهم مشوا فيه شحال مش غيمشي شحال من خطوه ولا خطوه واحده لأنك يضرب البرق كتبان لك الارض ها فيها الابره كل شيء واضح ولكن سرعان ما تعود قبل قبل ثانيه مشي ثانيه سكوند هيك قبل سكوند ولا من سكوند تعود ظلمته أكثر مما كانت فالكافر بالله سبحانه وتعالى الاستفادة ديالو من الإسلام والمسلمين ومعاشرة المسلمين بهذا الاستفادة لما كذبان شقع ما ظاهراش ما ظاهراش قع قليك اجتهدك هذك من ملافق فكيتزوج من المسلمين ويتعامل معهم ويعاشر معهم ويصلي معهم ويغزو معهم بقسم الغانيم معهم ويأمن على عرضه وماله ونفسه ولكن هذه الاستفاده كلها تساوي ماذا? تساوي وامتطل بارك. تساوي وامتطل بارك. وباقي الحياة دي كلها هكي لباقي الحياة دي لكلها كلها كلها مظلمة. لماذا لانا ذاكي ما كانش في القلب. شوف الفرق كبير بينما كانت حياته كلها مضيئة بنور الايمان. هو معنى الحمد لله معناش معناش ظلمة. اياك. وخاطحت ظلمة الليل. رحبايا عن النشر ينصمما في القلوب في القلوب ديالنا فالعبد عندما يكون الليلون يكون قلبه أنور يكون قلبه أزهر يكون قلبه أصفى ويكون عقله أصفى إن ناشئة الليل هي أشد وطعا وأقوام قيلة يعني القراءة الليل أحسن من قراءة النهار القيمة الليل أحسن من الصلاة فيش في ش في النهار نحن ما عناش اضلماء في حقيقة ولكن المنافق يعيش اضلمة في, في الليل والنهار ولكن مش اضلمة الليل والنهار ظلمة دي القلب القلب دي فيه ظلمة إذا بنت شي حاجة مزيانة عجباته وجات على الهوى دي يقول نعم آمنا إذا ما كانت موافقة الهوى دي يقول هذه فيها نظر هذه ما من قبلها شيء هذه هي الاستفادة استفادة. إيه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله إذن الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للمؤمنين بالهداية حيث كان السبب في الهداية ديالهم، له ورحمة للمنافق بالأمان من القتل منافقة عيش مع النبي صلى الله عليه وسلم احتمث ما يقتل المسلمين لأنه يظهر الإسلام ورحمة للكافر بتأخير العذاب قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو رحمة للمؤمنين والكافرين ادعوفوا مما أصاب غيرهم من الأمم المكذبه قلت سيدنا عبد الله بن عباس ورحمة للمؤمنين وللكافرين ادعوفوا لأن الله سبحانه وتعالى عفاهم مما أصاب به الأمم السابقة الأمم السابقة أصيبت بماذا؟ أصيبت بالغرق والصيحة والهلاك والدمار فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من غرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمهم هم ليظلم رؤسهم أخذهم الله سبحانه وتعالى هذه الأمة عفية من هذا الأخذ عافاها الله سبحانه وتعالى من أن تأخذ بهذا العذب الاستئصالي فكان نفسنا من هذه النحية لا رحمة له. إذا هذ هذ أي طول فيها أبو ألف القاضي عز الله وما أرسل لك لا رحمة للعالمين. وهي تستحق هذا الطول. وستحق أكثر من هذا. بشهبين كيف كنا بصفة ما رحمة للعالمين. فين كتج الله هذا الرحمة صلى الله عليه وسلم للعالمين. نعم. وحقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه السلام هل أصابك من هذه الرحمة شيء؟ يعني النبي صلى الله سلسل كيف سؤل جبريل. قالي واش تفتي من هذا الرحمة أنا الرحمة واش تفتي من هذا الرحمة شي حاجة ولا ما تفتي منها ولو واش بان لك شي باركة من الرحمة الله سبحانه وتعالى ولا ولو قال لي جبر عليه الصلاة والسلام نعم قال كنت أخشى العاقبة فأمنت لثناء الله عز وجل علي بقوله قال كنت كان خاف العاقبة ولكن من اللي نزل في القآن قوله سبحانه وتعالى دي قوة عند ذي العرش ماكين مطاع سماهين فرح أمين كلي وقع وقعت في الأمن من اللي سمعت الله سبحانه وتعالى يطني عليا في القرآن الكريم فمتى داب العلاقة سيدنا جبريل عليه والسلام قبل أن ينزل هذه الآية قال لك يخاف على نفسه من نزلت هذه الآية وصف الله عز وجل بأنه دي قوة عند ذي العرش ماكين مطاع سماهين أصف الله عز وجل بالمطاع، متاعة الله سبحانه وتعالى بالماكين وأصف الله سبحانه وتعالى بالزي القوة وأصف الله سبحانه وتعالى بالأمين قال فأمين معنى أمين تو من يجπει من يج hab �aciones من يج๋ا جاءوا هد Ag Anchal بواسطة نزول هذا الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما فش أد الرسول ولكن من يجب وحي على الرسول صلى الله عليه وسلم أصابه شيء من هذه الرحمة أصابه شيء من هذه الرحمة وروي عن جعفر بن محمد الصادق في قوله تعالى فسلام لك من أصحاب اليمين أي فسلام بك إنما وقعت سلامتهم من أجل كرامتي محمد صلى الله عليه وسلم فسلام لك فسلام لك في في جزء تأويلات سلام لك من أصحاب اليمين يعني أن أصحاب اليمين مش كلهم أصحاب اليمين هم المؤمنون كأن أصحاب اليمين كأن أصحاب الشمال أصحاب اليمين هم المؤمنون الموحدون وأصحاب الشمال هم هم الكافرون هما هم حزب الشيطان نعم وهذا أصحاب اليمين إخوتي يسلموا على الرسول صلى الله عليه وسلم وكي على الرسول صلى الله عليه وسلم باستمرار فسلام لك يا محمد من أصحاب اليمين من أصحاب اليمين كي عليك يصليوا عليك أبدا الظهر لا ينقطع سلامهم على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تنقطع صلاتهم على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسلام لك من أصحاب اليمين كالمنا واحد تأوي أخر واحد, واحد أ surname وهو سلام بك من أصحاب اليمين بمعنى أصحاب اليمين إنما كانوا في سلام بسببك هذا السلام اللي احنا فيه سببه شكو الرسول صلى الله عليه وسلم دين الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين مندخلوا في السلم كافا هذا السلام الذي أرد الله عز وجل أرده لنا سببه شكو سببه الرسول صلى الله عليه وسلم سبب هذه الرحمة لمهدات فسلام لك أي فسلام بك لأن الحروف ينوب بعضها عن بعض حروف الجر تنوب عن ماذا؟ تنوب علبة فسلام بك من أصحاب اليمين أي أصحاب اليمين كانوا في سلام دائم وسلامة دائمة بسبب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذن هذه بعض الآيات القرآنية التي تتكلم على الرحمة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه بسببه كنا في سلام بسببه كنا في أمن وأمان ولقد صدق الله سبحانه وتعالى حيث يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فعلينا فقط, علينا فقط أن نسير في هذا الطريق أي في طريق السلام والأمن في طريق السلام والأمن ولا يكون الأمن والسلام إلا في اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يقول لك شيء واحد رغضي يكون شيء أمن أو شيء سلام بدون أن يكون ذلك على سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نكتفي إن شاء الله سبحانه وتعالى بهذا القدر ونعود إلى متابعة هذه الكلمات وهذه الآيات القرآنية لكتمزح النبي صلى الله عليه وسلم وكتوصف الرسول صلى الله عليه وسلم بصفات المدح والسنة نعود إلى ان شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس المقبل بحول الله استغفر الله لي ولكم ولكل عبد قال امين والحمد لله رب العالمين